بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارجغنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارجغنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا مقلب القلوب فبت قلوبنا على دينك أما بعد باركس ذا غسالي نوزداز لنا درسي زاب كتاب زيان أي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة سادماني الدروس المهمة لعامة الأمة بالمالة قدست زخناء درسي أقدستي زخونات المرتات نقول لهن هزبتات مالتيو وفعلاً ذن ذن درسذى بارك الله فيكم شق من بعض المراتن وكمتي شم نعيش كتاب ذي وازل مهماً أقدستين الدرس السادس بس إحنا بزعبة شروط الصلاة شروط مالت أقدم خمط قصو كن مقولات مالتي. أقدمنا قدم الصلاة كيف جدنا خلنا كن ما لو أوز جب أنام مالتي. سالست تقيسانيرة مالتي وهي تسعة نلو شخم نباز. فان سالست وصيدناه. صدق ماني على الإسلام والعقل أمور حدث كله كلوا كمون والتميز التي عدمناته تبشوعت. نلعلي خون مالتي بارك اسلامه انت رفع الحدث كن الوسط رابعه شرط مالتي نتي وضونا زفرسلنا نجمع خل العلو وضوء قرنا مالتي زاد ماني وضوء شرط لصحه الصلاة إذا حدث وضوء زفرسه إذا حدث حدش نجر مالتي أقاطي مو زلو نزو وضوء زي انتهن قبر مالتي كلا عال كلا قيس كم زلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثي ربعتي وضوء مالتي تا شرطي رابعية ناي صلاة وضوء خنقبير طيب تا شيء تلماني بزعبة وضوء طبعا كما تسألنا ايو بسفحه بزعبة شروط الوضوء كل زيتات كنوزدين ان شاء الله وغنها توشيخ من باز عبز مسل درسيخ تاوصي بزعبة وضوء طيب بدحري وضوگن تا حمشيتي شرطة غوز الله لتيه إزالة النجاسة النجاسة كان القسوة ماني كاب سلسلة جرات مالتي كاب أكلتنا كم كاب كدانا كم كاب بوتان سجد الله زين سلستي أنت طاهرات قونا الأول أنت الآن حدث كي تردوا أرسلات آتي يا شباب أفرق أفرق مسببا حاذكرو نجاسة خمسون لا أب كدام ويا أب جامو أب ساعات سراتي سرات نعم، نعم محسن يوصى تغينو يوصى مغنية الرسول رسول الله عليه وسلم حدوان، شامون دربيم سانون دربيم كلهم صلى الله عليه وسلم دربيم لهم دربيمة بذكره ساعات مسودور الرسول صلى الله عليه وسلم متى دا أخون كم لهمه، رأيناك خلاعته فخلاعتنا لهمه يعني جمعوا شيئا ما ما تا يردى الرسول صلى الله عليه وسلم طهارة عند حلاله تصامم مصامم مسجدو كم زلبروا ازيكن انت دا مرسدا زي مس خوينو فرناش زي بالاشو تخوينو مخاني كتما زي مس عند خركوينو زي سنة مخانو زياد ماني كابتن سنن مهجوره تغدي لكن بارك الله فيكم ربع ساعة تزي بقوله أربع بارك الله فيكم مش آمنا كل سجد لا سيما أنت ده أني أبسمينتو أب أب حمد البحر كينو زيا سنا زيا لكن فرناش تبلاشوا تجئنا تجئني حماج أنا أجنيو زبال تقولنا عم ساجد أربع ساعة تزي أبا المهم الرسول صل الله صلى الله عليه وسلم ما بده حريزي صحابة لهم الرسول الله عشان من صحابة انتايلهم ما سندناه لا جبريل عليه الصلاة والسلام متين نتانيهوا ابحنتي تامخة نجاسها لا مسبلين او سيهزات تامخة زيها هاي لهم فانتدى ازودته علماء كم مسألة أجيء كفية نبلغ مالتيو خطوات الخلاص نجاسة اليوم الفرق صلات ندربها كم ون شمع عمامة زوج خالي خالي لا سجن خلنا أنت ده أجن زي وصو خينو نبعلو هنا كم كدان عبد تبارك الله في كنت قبر انتدى اقن بدحر مستقذنا ازين قرز نجاسة مقانو اندحر فليتنا ابزاس عتزياء صلاتنا اين دقماننا مغنياتو بزيفلات سلزخنا والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله جل وعلا قد عجبت ازين رب سبحانه وتعالى امين الو بقيقة بمر الساعسي ايتحزلنا إلهم تم مؤمنين دعوا عبس دوره رب سبحانه وتعالى دعوهم أم تقبلوا مالتي انتدى إيمان كوينو ايتحزدن نفسه مسجنابه ساقيده عبس ساعاتي هل نتم جماعة خيده صلاة كون دقاموه لا ونأتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه حدا مات ومات يوم مسعابي مالتهم عد مدف يوم مسعابي يبعون له وزقيدهم قزام استملسوا ذكرهم مالتهم أب جنابه خمزن له والله لقد قد كبرت له أنت عادين برعبت أركبني له فسبحان الله تحتيبهم صلاتهم دقي مم لكنتهم جماعة صلاتكم دقي ممو طيب انتدى عقل نجاسة قوته زي كم كدان مثلا مثلاً أبز ساعة تزيد ك صلاة نتا وين حسبه وين يروح ده النعمالتي زي بزعبناي كدان زملكت نأكلتنا فخوينا ما بارك الله فيكم انتدى أرد أتينا بارك الله فيكم دحرى ذكرناه مالتيو أبز ساعة زي زي صلاة صحيحة لكن أنت دا بارك الله فيكم نسجدنا خوينو مالتيو نتعالى تيا لازم كنا قارثا كم هو نتريس قدر لدماني نتخونا له مالتيو صوري كخونا له أنت دا بارك الله فيكم بماي تقعيو ماي كعينا نحر كنسرينا نخول كنا بماي نخول له أنت دا عزيز تقعيو لدماني بحمد جرنا ندفنو مالتيو وي بحمد جرنا نتهرى زيادة حموشيتي شرط مالتيو نجاسة كل على لو كاب أكلتنا يخون كاب كذا نا يخون كاب تنسق دول لبوتا شاد لما لو ما أنت بزيخن زازمة مالتي أبز مسخن ملو ان شاء الله ستر العورة حفرتنا خن شوفنو زيادة ما أنت خدت شربنا يصلاته رب سبحانه وتعالى بزعبة ستر العورة أنت خمس بيل إن شاء الله آية ختمت أنا لكن بارك الله فيكم إذا ستر العورة كابينا بيئة إجماع اللنا علماء مالتيو كاب متاي كساب متاي مخانا مالتيو عورة الرجل سبعاتو خينو من السرة إلى الركبة كاب حبرتو كساب بركو إذا عن الجسانية ركب تخينو قل كم تررسوس صلى الله عليه وسلم زبولو مالتيو حد سفسي أمون كابو، ولحد زي يقولوا تروحوا أيس جدي لو مناقص جدوم كله، فزنتي مالتي وليس على عتيقه شيء لمنا، يعني أمون كابو لازم قابديه كدانديه كلب سالوه، أتي زير خبرقن، أتا عورة مقلدة عورتنا سان ماك حمرتنا كساب ركبة، طيب علماء لهم كساب ركبة تيدو رب سبحانه وتعالى اتوه. تي تن أبرخنا أتواتي كساب أبرخ قبل زي أتوتم خانا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزمالة ختم على تي عموماً مع رب سبحانه وتعالى التي عورتكم شفناه يبل مالتي زي بزعبة نيسابي سبيتت خينا كذلك انتدى باري خينا كابحمرة كساب بركاء مالتي إذا قلت تسيينه بارياس الازقونه أما حرة جوات غينا كلها عورة كل أكلاتها نتأخذنا له عورة إلا وجهها وأيضا كفيها إذا قلت أبصلات تليا قلت, أب قلت كلها مالتي والدليل قوله تعالى رب سبحانه تعالى نتألو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد انتو داك السباطيرو خذوا زينتكم تجر وصدوا وسدوه اتشلعاتكم على الدماء كدا ني مالتي قومو جر ما صبوا منبر صبوا مرايص مرايتو زلو ندعركوينه زبله حدش تقولينو زبله انت رافيق صوري غير كا حتكي وغني أعطون أب... ربي خاتقه زلقه قزان أي ربي بيت الله سبحانه وتعالى صاريخا تكرر مالتي خذوا زينتكم عند كل مسجد أو كل مسجد أبزيان لهم علماء رب سبحانه وتعالى مسجد تقيس لكن دلي زلوا مالتي عند كل صلاتيه. عند كل صلاة عند كل صلاة مالتي زي. وربنا توب سبحانه وتعالى نذ بوتا تقيسوه دليز اللقنه تاع الصلاه ياي لون بلا ما مخنيات موزح سب بزحو يزيد صدق له ابي مالتي اما مسجد كان مسكين مالتي توم جمع عز وجبه سنزيدهم يوم سبحانه وتعالى نذا مسكين تقيسوا زولنبر خذ زينتكم عند كل صلاه مالتي حدث المسجد هاي كدن كن اي غير شباب لكن رب سبحانه وتعالى ذكر المحل و اراد الصلاة المحل مالتي انتها الصلاة ابي اعتدت خلوه مسجد ابي المسجد بخومي كلهم اعتقر ماهم خلوه مالت الصلاة كتكو دون خلوه مالتها اي عنده كل صلاة سنزي ابزيها ان شاء الله تطون بالتها ساعتها خلاص لزلّة شباب إن شاء الله أبزنا تزولوا درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا انت شاعدت أخذ أقمنه كن حفزا يقبا كان نفسي جمير كمالتي ونهزبنا ونكن علمه يقبا بدحرزون بزعبة وضوء كما سألنا بدحرقون بزعبة التيمم كل زي كن وصدوئنا إن شاء الله بمعالته والمسعى للخف كما قلون انتعي شروط أب كالسنا يكون أبخف كاب جلد تسرحه وإذا ما قاب قرب التسرحه خوف كله أنا عم نفل طمالتي أبزينا خندرز انتهي شروط كنما لعلنا نزبل إن شاء الله بغد صالي أبزينا سيزوله بإذن الله درس خندوسد سأزيه ساعتها الله لابزيات القبل سللكم سلسة معكم وني جزاكم الله وخير رب لكم أكتب بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركات.